أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون لهم البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إ ن ا ل ع ز ة لله جميعا هو السميع العليم أ ل ا إ ن لله من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض وما يتبع الذين يدعون من دون من الذين الله يتبع شركاء إ ن يتبعون إ ل ا الظن و إ ن هم إ ل ا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إنه ان في ذلك لايات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض إ ن عندكم من سلطان بهذا أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون قل إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إ ل ي ن ا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون